إن المتأملة لأحوالنا اليوم يجد أننا نعيش انفصالا حادا بين التنظير والتطبيق كيف ذلك؟ تجد أن عندنا وكأن لكل واحد منا شخصية شخصية ينظر بها وشخصية أخرى يطبق بها وإذا رأيته وهو يطبق كأنه ليس كأنه هو الشخص الذي تحدث قبل قليل وتكلم ونظر عندما نتكلم عن بعض جوانب الدين وعن جزئيات الدين وعن بعض الجوانب الرائعة في الدين نتحدث عنها بكلام بديع رائع لماذا؟ لأننا نعيش في عالم النظرية وعالم النظرية عالم هادئ وجميل ولطيف ولكن حينما نريد أن نطبق الكلام وأن ننزل الكلام الذي نظرناه قبل قليل للواقع الواقع نجد أن الواقع يصادمنا فهناك دنيا وهناك نفس وهناك شيطان ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي اذا كلامنا اليوم هو محاولة إلى أننا كيف ننقذ أنفسنا وكيف أننا ننقل أنفسنا من عالم التنظير إلى عالم التطبيق كيف أننا ننقل أنفسنا من صورة الإسلام إلى روح الإسلام كيف أننا نعيش الإسلام كما عاشه اولئك الرعيل الأول جيل محمد عليه الصلاة والسلام كيف أننا نؤدي الصلاة كما أداها محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال حينما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل جميعا نريد أن نعيش الإسلام بجزئياته في كل جوانبه أن نطبقه على جميع جوانب حياتنا نريد أن نعيش الإسلام كما عاشه كبار السن عندنا اليوم آباؤنا وأجدادنا لا يعرفون كثير من جوانب الدين من الجانب المعرفي لكنهم من حيث التطبيق يطبقون لو أتيت إلى أحد إكبار السن وقلت له ما معنى التوكل ولا يعرف معنى التوكل لو قلت له ما معنى اليقين لا يعرف ما معنى اليقين لكنك عندما تشبر حياته تجد أنه يطبق التوكل واليقين يطبقه بحذافيره يلتجئ إلى الله ويتبرع إلى الله سبحانه وتعالى من حوله وقوته كيف عاش أولئك ونحن الذين نعرف المعرفة وتعلمنا ودرسنا لا نطبق المعرفة التي نعرفها